وَقالَاة يَهُود لَْسَة النَّصَار على شَيْء وَقالَالَة النَّصار لَسَة الَهُود على شَيْئء وَهُمْ يتْلُونَ الكِتاب كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يَعلَمونَ مِثْ لَلقَُلِهِم فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فِيمَا كانَُوا فِيه يَقْتَلِفُون